يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا حبيبه يا بلادي يا قادي يا مرادي يا ودادي اشتد لي طول السنين يا بلادي يا حبيبه يا بلادي يا بلادي يا حبيبه يا بلادي يا بلادي يا حبيبا يا بلادي يا بلادي يا قادي يا مرادي ودادي يا بلادي يا حبيبة يا بلادي يا فؤادي يا مراتي يا وداتي اشتدي حرة طول السنيني يا بلادي يا حبيبة يا بلادي يا بلادي يا حبيبة يا بلادي اقرأ التاريخ يا من تجاهل خلي بالناظرة في تلك المحافظ الخيا من تجاهل قلب الناظر في تلك المحافل فوراء المجوز ذن وجهافل جعل الفوزاء أولى المسائل فوراء المجوز ذن وجهافل جعل الفوزاء أولى المسائل يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا, بلادي يا حبيبة هي بلادي يا, مراد يا, ودادي بلادي يا بلادي يا مرادي ودادي بلادي بلادي يا بلادي يا بلادي يا مرادي ودادي عشتي لي حر طول السنين يا بلادي يا حبيبا يا بلادي يا بلادي, بلادي, بلادي, بلادي نحت لا نظ الا صدرا نفرز الفوزات ربع ترى الصدارة مفرز الفوزات ترى بعد ترى فبأيدينا نصنع القرار هوركة والله تلكم الأيدي فبأيدينا نصنع القرار هوركة والله تلكم الأيدي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا حبيبه يا بلادي يا بلادي يا يا ودادي يا بلادي يا بلادي يا حبيبه يا بلادي يا بلادي يا فؤادي يا مرادي ودادي عشت دي يا فرات طول السنين يا بلادي يا حبيبه يا بلادي يا بلادي يا حبيبه بلنش ذا ابدا نحو السراب لا نضى عيشاه ترابي ما تجنهنا ابدا نحو السراب لو لم نضى عيشاه ترابي هي الهمه من فوق السحاب صنعت بعزمها جيل القيادي نني الهمه من فوق السحاب صنعت بعزمها جيل القياديه بلادي بلادي بلادي يا بلادي يا حبيبه يا بلادي يا بلادي يا يا مرادي وغدادي يا ودادي يا بلادي يا بلادي السنين يا بلادي يا حبيبه يا بلادي يا بلادي يا حبيبه يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي